وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ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 م رجل البَحرينلتقان بَنَهُ بَغزَخُ لا يبغان فَبأَ آلَ رَبّك ما تُكَذذب يخُرج مِنْهُ اللؤلمَرجان فَبأَ آلَ إ رَبكمَا تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عذابا هي انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 متكئين على فرش بطائنها مِنْ استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمذهن إنس لَْ يَطمِثهَُّ إِسُ قَبلَهُم وَل جَ فَبِأَّ آلَاءِ رَبّكُ ماَا تُكَذذّبَان كَأََّهُ الياقُوتُ وَالمَررجان فَبِأَّ آلَ إِ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 مُدْهَامَّتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِيهِمَا عَيْنَانٍ الضَّاخَتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان